يهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هُنَا عَلَى اللَّهِ شَقَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّمْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ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 في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وان من الصالحون ومن نادون بالك كن ما ترى ايقاتذا وان ظنننا الا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّ لَمْ نَسْمِعْنَا الْهُدَاءَ مَنْ نَبِيهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْسَوْنَ وَلَا رَهَقَ وَأَنَّ المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على لا لأسقيناهم أن غدا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن فكر ربه يسلكه عذاب صعد، وأن المساجد لله فلا تدعوا ما الله أحدا، وأنه قَالَ مَعْبُدُ اللَّهِ يَذَعُهُ كَادُ يَفُونَ عَلَيْهِ لِبَدَأْ قُلْ إِنَّمَا أَدَاعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَعٌ وَلَا رَشَدٌ قُل انني لا يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم ان خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا قل ان اذري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا